بوك تو ساموزتا أوري اثنان طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد ست يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر مستავლهبي هل, هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا ارا يسيني لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا شكيتوا <تصفيق> يسأل يسأل خشيرات <تصفيق> هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم დსე Tabora, impose गव geschät 11. Не, horses many wish. Sho, horses hadlogу Henad. დაე დტავ was tada essaوي out. დაეjem ji方 detyphone اجب من فضلك وباسحب انا اجيب انا اجيب يشتغل. يشتغل هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا تيخ يس اخلا نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا موسوا ياتي ياتي موديخارت هل ستاتون هل ستاتون توين اخلاوه موالت نعم سناتي حالا نعم حالا تخوربا يسكن يسكن توين برلين شي هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين تيخ ما بيرلين شفت خوروب. نعم، أنا أسكن في برلين نعم، أنا أسكن في برلين